ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفَعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهَتَيْنِ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحًا